تولى طاهر الظلم مصي انا <تصفيق> يا شيح عينوني بالذبح واسوني أنا البتول الطاحرة والموري الزب والذبح بجعب يبارك الله بي انا البتول الطاهر الظن يا عشي يا عشي عينوني بالدمع وعسوني انا الصاوا والاشادثار علي امصاب من حزن شروجمه فوق الوطيه من قبري هل لي اطلع قلبي قبعي خل المسايل اوحجليت وعدتني للغادر يا زهراء كانت حاضرة صاب صار ظلمت لسه والظهر والظهري شي غتغد صاقلنس الله شدتي وي شدجه والظهر والظهري شي غتغد صا صاراني وبدمع بارك الله بك انا اللي بس والذبيح بارك الله بي. انا البقول الطاهر غيره ما انا اللي انا اللي بس والذبيح انا البقول الطاهره يا شيعه عينوني يا شيعه عينوني وبجمعوا روحي قاتل الظاهر الصحي اشي غذاب جميع سيدتي ام نسعه العامل رمت واللي حد مات جسس تفسير ان سيدتي احيني وصلت لمصرغي اوعى يني جسس قد ضهى والسيوف أهروش قلبي قطغطس يا شيح حمر من قله القفه من شفتك غالب تاوي سيدتي يا شيح حمر من حلل قفه يا الله بتوي بطولن بت وحضن انادي يا يا قولي وبتمعوسوني الظلموني انا لبس اخو الذبح <تصفيق> بارك الله بيك انا للسامع الذبح انا, اللي أنا يا شيح حيدو الصاحي اوه شنو بالخدمه غات الشاعر اهل البيت سي سعيد الصافي الصحيح وين عند جمعي او سيدتي اليوم من الصبح لسا شاعتك تبكون على ابنك الحسين ها مو يا شي حزاف ابن السعاد ملي رمتي والذين حد مات حلي جثه نل شفتي وصلت المسراع او عاين تجذب غطىه والسيوف الحروش قلبي قطعه يا شيخ عمر يرمي على الدفا بين شفتي غالب تاوي يا شيخ عمر يرمي على الدفا غاواه احتوى بطلال وجه حضرت ونادي يا صيغوني بالدمع عسوني انا البتول بارك الله فيك آتا البچول يا شيعه عينوني يا شيعه عينوني بالدمعوا سولي آتا البچول يا شيعه يا قلبي اللي اوقع من ونينه غومي يا فاطمه الزهراء نعد سني الحان الضعينه الدمار عباس ننسي على اليسار وعلى اليمين او نلغي الوصايا الصابره ام بني النطاهر يمجسد القبطر تزيح سهم النصاب عيني سيدة يا فاطمة الزهرة كلهم عدهم حوائجها ومرضى وسجناء ترى عدهم حوائج يردون تقضين حوائجهم ام الوفاء خل نقصد نوا وعلى الشباب الاربع العزيه <تصفيق> ام الوفا خل ن قصد وعلى الشباب الاربع المعزيها وتصيح حزوني وبالدمع وعشوني أنا البتول الطاهرة الظلموني أنا اللي بيسام ويذبح الله بك أنا البتول اشع عينوني يا اشع عينوني وبسمع عسونيه انا الهرطاق تطقوا لي ممنون واسمعيت قلبك لي يا مشغر من ونينا قومي يا فاطمه الزهراء نعد سنيل الضعيل على الجمر حباسن شيء يا الصابر امي البنينه صاغري يم سبع القنطره تجي حسنه المصاب امي النق صدق وعلى الشباب الارباغنعزي ام ول وف خليك صدق وعلى الشباب الارباغنعزي صيح عزوني وبتسمعوا انا البتول الله يوفقكم انا اللي في السماء انا البتول يا عيونى يا شيح عيونى وبتمحصصي صوحي صايرة طير وليلوني قلبي يا شيح حنين اي والله. ايش ما طلب مني اطيقك ايش هاي المرة مني او طلبتك كلفة يا شيعة شنو هذا سيدة الطلاق اي قل يا محسي يا نقومي خلني ناشز عن رضيعة سعادة الشهر ليش الفطر ومن شربتي الماء الحرام وبعيني من شفت السحر ضاقت الدنيا الوسيع مهدل رضيع حب لا حكيت عنيت وابضر عليه صوب جمك راي زيته يا ترى ما هجر رضيع وبغي العلم صواب قمت هالزيته وبذبح نبحاني بالدمع وعسوني أنا البتولي ب... بالرحيم الله بك أنا اللي بالسام والذبح فجعوني يا عينوني يا شيح عينوني بالدمح <تصفيق> واسمعي اثل عقيله وزادت البنت على امها اتحشم الوال الصميد وضع وابحر سمعتني احين لي ام الحزن حضرت لي وقام va nashat alo shidide atgilli axoti raha va vaqoni umr matiyo mamnis امتوني مهضوا مخلوني بالذمع وعشوني انا البتول الطائرة وعشوني بارك الله بك انا اللي بي والذبح عينوني. يا الشيخ عينوا. اتمعوا سوني. بالتن بالهادي نريد من عدها شفاعة بيوم نادى المنادي صاحتانا اللذي خلصاو جتير يا شيعو لادي كلوا في ديل قبرك وحيني اللي ينفع من يصابور ويرحم حيلك ابو علي قال حشي ما ومن